افلع من زكیها وقد خیب من دستیها فقال للظ رسل الله إن قت الله وسق <تصفيق> فكذبوه فرقوه きょうは damaâ vo mr